وعلى من اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتعي فقال كل شراب أسكر فهو حرام وعن أبي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير وشراب يقال له البتع من العسل يعني زي, زي النظام اللي عندنا بيقول عليه بوزة البوزة ديت بصنع من إيه من الشعير والغلة اه بيخمروا الشعير والغلة في المايه لحد ما تفور وبعدين يهرسوها برجليهم هو العيش البايت من الفرنشه والعيش البيت مضاف الى الشعير وال وفي الاخر المنتج اللي خلاني يطلع اسمه ايه بوزه هو تقريبا زي البتعه كده اهو البتعه من العسل والمزر من الشعير ماشي هو اختلاف الاسامي بس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 وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة البتع هو نبيز العسل وهو شراب أهل اليمن قولوا كل شراب أسكر فهو حرام هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وفيه أنه يستحب للمفت إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه في الجواب إلى المسؤول عنه ونظير هذا حديث هو الطهور ماءه الحل ميتته والمزر يكون من الزرة ومن الشعير ومن الحنطة هي أشبه بالبوزة بتاعتنا باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب الشرح وفي رواية حرمها في الآخرة معناه أنه يحرم شربها في الجنة وإن دخلها فإنها من فاخر شراب الجنة فيمنعها هذا العاصي بشربها في الدنيا ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزا بينه وبين تارك شربها وفي هذا وفي هذا الحديث دليل على أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر، وهو مجمع عليه. يعني الكبائر يكفرها شيئان: التوبة النصوح والحج المبرور. أما الصغائر فيكفرها أشياء كثيرة. رمضان إلى رمضان. والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر باب إباحة النبيز الذي لم يشتد ولم يصر خمرا بيطلق النبيز على ترك التمر بالماء يعني نبز الطمر بالماء حتى يحلو الماء فيشرب ويأكل الطمر هذا اسم نبيز حلال ما لم يتخمر ما لم يتخمر كالذي نشربه قبل الإفطار في رمضان عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب عز أقول لك بعد المدة ديّة ممكن يدخل في مرحلة الإِ الخمِّ اه هو بقول لك تلت يوم تفسد الشراب الشرح في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباز وجواز شرب النبيز خلي بالك أن النبيز يقعد يطلق النهاردة على الخمر المتصنع خمر فالاشتباه في الاسم ده ما يحيركش هو اشتباه في الاسم بس كلمة نبيز يعني ولكن النبي شرب النبيز تقوله يعني شوف يعني شوف معناه اللغوي يعني نبيز يعني نبذ الطمر بالماء حتى يحلو هذا الماء من الطمر ما لم يتخمر وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا أو ما دام خلوا عندكم إيه ما دام حلوا ماشي ما دام حلوا لم يتغير ولم يغلو ما يعملش فوران يعني وهذا جائز بإجماع الأمة وأما سقيه الخادم بعد السلاس هو هنا حدث إنها سلاس آه. وأما سقيه الخادم بعد السلاس وصبه فلأنه لا يؤمن بعد السلاس تغيره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه عنه بعد السلاس قولوا سقاه الخادم أو صبه معناه طارة يسقه الخادم وطارة يصبه وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيز فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الإسكار سقاه الخادم ولا يريقه لأنه مال تحرم إضاعته ويترك شربه تنزها وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير أراقه لأنه إذا أسكر صار حراما ونجسا فيراق ولا يسقيه الخادم لأن لا يجوز سخيه الخادم كما لا يجوز شربه وأما شربه صلى الله عليه وسلم قبل السلاس فكان حيث لا تغير ولا مبادئ تغير ولا شك أصلا والله تعالى أعلم وفي حديث عائشة رضي الله عنها ينبذ غدوة فيشربه عشاء وينبذ عشاء فيشربه غدوة هذا الحديث ليس مخالفا لحديث ابن عباس في الشرب إلى سلاس لأن الشرب في يوم لا يمنع الزيادة وقال بعضهم لعل حديث عائشة كان زمن الحر وحيث يغشى يخشى فساده في الزيادة على يوم وحيث يخشى فساده في الزيادة على يوم وحديث ابن عباس في زمن يؤمن فيه التغير قبل الثلاث وقيل حديث عائشة محمول على نبيذ قليل يفرغ في يومه وحديث ابن عباس في كثير لا يفرغ فيه باب جواز شرب اللبن عن البراء قال قال أبو بكر أن الصديق لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحلبت له كثبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيت الشرح الكثبة هو الشيء القليل وقوله فشرب حتى رضيت معناه شرب حتى علمت أنه شرب حاجته وكفايته وأما شربه صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن وليس صاحبه حاضرا فمن الأجوبة لعله كان في عرفهم مما يتسامحون به لكل أحد ويأزنون لرعاتهم ليسقوا من مر بهم وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك قوله بإيلياء هو بيت المقدس وفي هذه الرواية محزوف تقديره أتي بقدحيني فقيل له اختر أيهما شيء كما جاء مصرحا به في صحيح البخاري فألهمه الله تعالى اختيار اللبن لما أراده الله سبحانه وتعالى من تفق هذه الأمة واللطف بها فلله الحمد والمنة وقول جبريل عليه السلام أصبت الفطرة والفطرة المراد بها هنا الإسلام والاستقامة وقد قدمنا شرح هذا كله في باب الإسراء من كتاب الإيمان وفيه استحباب حمد الله تعالى عند تجدد النعم باب استحباب تخمير الإناء وهو تغطيته وإيكاء الصقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله تعالى عن جابر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غط الإنا وأوك السقاء وأغلق الباب وأطفئ السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إنا فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم الفأرة يعني الشرح ذكر العلماء للأمر بال أو ذكر العلماء للأمر بالطغية فوائد منها الفائدتان اللتان وردتا في هذه الأحاديث وهما صيانته, وهما صيانته من الشيطان فإن الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل ثقاء وصيانته من الوباء وصيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة والفائدة الثالثة صيانته من النجاسة والمخزرات والرابعة صيانته من الحشرات والهوام فربما وقع شيء فيه فيشربه هو غافل أو في الليل فيتضرر به وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله تعالى إلى آخر الحديث الشرح هذا الحديث فيه جمل من أنواع الأدب والخير هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والأدب الجامعة لمصالح الآخرة والدنيا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب التي هي سبب للسلامة من إزاء الشيطان وهذا كما جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا سما عند دخول بيته قال الشيطان لا مبيت أي لا سلطان لنا على المبيت عند هؤلاء وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا كان سبب سلامة المولود من ضرر الشيطان قال أصحابنا يستحب أن يذكر اسم الله تعالى على كل أمر زيبال. قال أصحابنا يستحب أن يذكر اسم الله تعالى على كل أمر زيبال. قوله جنح الليل جنح الليل هو هو ظلامه. قوله كفوا صبيانكم أي منعواهم من الخروج ذلك الوقت. قولوا فإن الشيطان ينتشر أي جنس الشيطان ومعناه أنه يخاف على الصبيان ذلك الوقت أنه يخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيزاء الشياطين من إيزاء الشياطين لكسرتهم حينئذ والله تعالى أعلم عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غط الإناء وأوك السقاء فإن في, السنة فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء الشرح قال الليسو فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول والوباء مرض عام يفضي إلى الموت غالبا باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما عن حزيفة قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله وسلم فيضع يده وإن حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع كأنها إيه؟ تدفع فذهبت أو فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعراب ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها يا السلام. عليه الصلاة والسلام <تصفيق> الشرح الحديث فيه بيان هذا الأدب وهو أن يبدأ الكبير والفاضل في غسل اليد للطعام وفي الأكل في هذا الحديث فوائد منها جواز الحلف من غير استحلاف ومنها استحباب التسمية في ابتداء في ابتداء الطعام وهذا مجمع عليه ويستحب حمد الله تعالى في آخره وكذا تستحب التسمية في أول الشراب بل في كل بل في أول كل أمر زي بال كما ذكرنا قريبا قال العلماء ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره وينبهه عليها ولو ترك التسمية في أول الطعام لعارض ثم تمكن في أثناء أكله منها يستحب أن يسمي ويقول بسم الله أوله وآخره لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقول باسم الله أوله وآخره رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والتسمية في سائر المشروبات كالتسمية على الطعام في كل ما ذكرناه وسواء في استحباب التسمية الجنوب والحائض وغيرهما ثم الصواب الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف أن هذا الحديث الوارد في أكل الشيطان محمول على ظاهره وأن الشيطان يأكل حقيقة إذا العقل لا يحيله والشرع لم ينكره بل أثبته وعن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله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 الشرح الحديث معناه قال الشيطان لإخوانه وأعوانه ورفقته وفي هذا استحباب ذكر الله تعالى عند دخول البيت وعند الطعام وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال وفي الرواية ابن عمر إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله الشرح وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها يعني الشمال وفيه السحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال وهذا إذا لم يكن عذر فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهه في الشمال وفيه أنه ينبغي اجتناب الأفعال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 ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه النبي قال له لا استطعت ما قدرش نشيلها تاني عليه السلام الشرح وقول القاضي عياض أن قوله ما منعه إلا الكبر يدل على أنه كان منافقا فليس بصحيح النووي بيرد على مين القضع يعني فليس بصحيح فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه عن عمر ابن أبي سلمة قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك وفي الرواية عن عمر بن أبي سلمة قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آخذ من لحم حول الصفحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك الشرح قوله تطيش أي تتحرك وتمتد إلى نواحي الصفحة ولا تقتصر على موضوع واحد والصفحة دون القصعة وهي ت... وهي ما تسع ما يشبع خمسة فالقصعة تشبع عشرة كذا قاله الكسائي وفي هذا الحديث بيان ثلاث سنن من سنن الأكل وهي التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مرؤة فقد يتقذره صاحبه عن أبي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناس الأسقية وفي الرواية الأخرى واختناسها أن يقلب رأسها حتى يشرب منها الشرح اتفقوا على أن النهي عن اختناسها نهي تنزيه لا تحريم ثم قيل سببه أنه لا يؤمن أن يكون في البقاء ما يؤذيه عندكم في السقاء مفروض في السقاء صح فيدخل في جوفه وهو لا يدري وقيل لأنه يقذره على غيره وروى الترمزي عن كبشة بانتسابة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته رواه الترمذي وإسناد حسن صحيح باب في الشرب قائما عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما قال قتادة قلنا فالأكل فقال زاك أشر زاك أشر وأخبث وفي رواية أبي سعيد زجر عن الشرب قائما وفي رواية أبي هريرة لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقئ عن ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم الشرح اعلم أن هذه الأحاديث أشكيل معناها على بعض العلماء وليس فيها بحمد الله تعالى إشكال والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وطاف على بعير مع أن الإجماع على أن الوضوء سلاسا سلاسا والطواف ماشيا أكمل ونظائر هذا غير منحصرة فكان صلى الله عليه وسلم ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه وهكذا كان أكثر وضوئه صلى الله عليه وسلم سلاسا سلاسا وأكثر طوافه ماشيا وأكثر شربه جالسا وهذا واضح والله أعلم وأما قوله فمن نسي فليستقئ فمحمول على الاستحباب والندب فيستحب لمن شرب قائما أن يتقايأه لهذا الحديث الصحيح الصريح ولا يلتفت إلى إشارة من ضعف الحديث باب التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس سلاسا خارج الإناء عن أبي قتاد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء سلاسا وفي رواية كان يتنفس في الشراب سلاسا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ الشرح هذان الحديثان محمولان على ما ترجمناه لهما فالأول محمول على أول الترجمة والثاني على آخرها وقوله أروى من الري من الري أي أكثر ريا ومعنى أبرأ أي أبرأ من ألم العطش وقيل أبرأ أي أسلم من مرض وقيل أبرأ أي أسلم من مرض أو أذا يحصل بسبب الشرب في نفس, في نفس واحد ومعنى أمرأ أي أجمل سياغا والله تعالى أعلم وقوله في الحديث الثاني كان يتنفس في الإناء أو في الشراب معناه يعني في أثناء شربه من الإناء يعني زي الليقول كان بيشرب على ثلاث مرات طب النفس كان فين؟ خارج الإناء باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمين المبتدي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن وفي الرواية الأخرى فقال له عمر أبو بكر عن شماله يا رسول الله فقال له أمر أبو بكر عن شماله يا رسول الله أعطي أبا بكر فأعطاه أعربيا عن يمينه وقال الأيمن فالأيمن وفي رواية الأيمنون الأيمنون فقال بوضيق أبو بكر على الله يفتح عليه هو عمر يعني إيه أراد أن ينبه الرسول عن أبي بكر إنه عن شماله كان يبدأ أبو بكر يعني اللي فضل أبو بكر نعم قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة يعني البدء باليمين وفي الرواية الأخرى أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيب منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده الشرح في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيرا أو مفضولا وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف فلهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن في الإمامة في الصلاة قوله شيبة أي خلطا وفيه جواز ذلك وإنما نهى عن شوبه إذا أراد بيعه لأنه غش قال العلماء والحكمة في شوبه أن يبرد أو يكسر قوله فتله في يده أي وضعه فيه تله في يده يعني وضعه في يده والغلام هو ابن عباس ونص أصحابنا وغيرهم من العلماء على أنه لا يؤثر في القرب وفي القر... القرب اللي هي إيه؟ العبادات يعني وإنما الإصار المحمود ما كان في حظوظ النفس دون الطاعات يبقى القرب هي الطاعات يعني قالوا فيكرى أن يؤثر غيره بموضعه من الصف الأول في الصلاة وكذلك نظائره باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها وفي رواية كعب بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها وفي رواية جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة وفي رواية جابر إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أزه وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فأنه لا يدري في أي طعامه البركة الشرح في هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل منها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها واستحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق القصعة وغيرها واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذن يصيبها ومنها إثبات الشياطين وأنهم يأكلون ومنها جواز مسح اليد بالمنديل لكن السنة أن يكون بعد لعقها قوله يلعقها أي يلعقها أو يلعقها معناه والله تعالى أعلم لا يمسح يده حتى يلعقها فإن لم يفعل فحتى يلعقها قيره ممن لا يتقذر بذلك كزوجة أو جارية أو ولد أو خادم يحبونه ويتلززون بذلك ولا يتقذرون ما بفعل باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع عن أبي مسعود الأنصاري أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم دعاه خامس خمسة واتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع قال لا بل آذن, بل آذن له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرح وفيه أن المدعو إذا تبعه رجل بغير استدعاء ينبغي له ألا يأذن له وينهاه وإذا بلغ باب دار صاحب الطعام أعلمه به ليأذن له أو يمنعه وأن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة بأن يؤذي الحاضرين أو يشيع عنهم ما يكرهونه أو يكون جلوسه معهم مزريا بهم لشهرته بالفسق ونحو ذلك فإن خيف من حضوره شيء من هذا لم يأذن له وينبغي أن يتلطف في رده باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يسق برضاه بذلك وفيه ثلاث أحاديث الأول حديث أبي هريرة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من الجوع وزهابهم إلى بيت الأنصار وإدخال امرأته إياهم ومجيء الأنصار وفرحه بهم وإكرامه لهم وهذا الأنصار هو أبو الهيثم ابن التيهان واسم أبلهيسم مالك هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد فيهما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه رضي الله عنهم من التقلل من الدنيا ومبتلو به من الجوع وضيق العيش في أوقات والصواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يتقلب في اليسار والقلة حتى توفي صلى الله عليه وسلم وقد سبت في الصحيح عن أبي هريرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير وعنها إشتة قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام ثلاث ليال تباعا حتى قبض عليه الصلاة والسلام وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله وغير ذلك مما هو معروف وفيه جواز الإلال على الصاحب الذي يوسق به واستدباب جماعة إلى بيته وفيه منقبة لأبي الهيسم إذ جعله النبي صلى الله عليه وسلم أهلاً لذلك وفيه استحباب إكرام الضيف وفيه جواز سماع الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت علما محققا أنه لا يكرهه بحيث لا يخلو بها الخلوة المحرمة وعن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكم هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله قال أنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما قوموا فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان قال الزهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني قال فانطلق فجاءهم بعزق فيه بسر وتمر ورطب فقال كل من هذه وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فزبح لهم فأكلوا من الشاه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 وأما الحديث الثاني فهو حديث جابر قال لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا فانكفأت خمصا يعني نجوع فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت لي جرابا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 قال فجئته فساررته فقلت يا رسول الله إن قد زبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت في نفر معك فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا حيى هلا بكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برماتكم ولا تخبزن عجيناتكم حتى أجيء فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امراتي فقالت بك وبك يا جابر فقلت قد فعلت الذي قلت لي فأخرجت له عجينتنا فبثق فيها وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبثق فيها وبارك ثم قال أدعو خابزة فلتخبز معك واقضحي في برمتك ولا تنزلوها وهم ألف عدد اللي حضرهم كم؟ ألف هي بتقول له معك خمسة ستة جاب لها مع إيه؟ ألف يا أهل الخندق تعالوا في طعام عند جابر فأقسم بالله لا أكلوا حتى تركوه يعني ألف كلمة وفضك كمان أكل وانحرفوا وإن برمتنا لا تغطو كما هي يعني اللحم بتاعتها كاملة وإن عجينتنا لا تخبز كما هو الشرح. الحديث فيه, ف... فيه أنواع من الفوائد وجمل من القواعد منها الدليل الظاهر والعلم الباهر من أعلام النبوة وهو انخراق العادة بما أتى به صلى الله عليه وسلم من تكسير الطعام القليل الكسرة الظاهرة قوله رأيته النبي صلى الله عليه وسلم خمصا أي ضامر البطن من الجوع قولونا ولنا بهيمة داجن هي تصغير هي تصغير بهيمة وهي الصغيرة من أولاد الضأن والداج ما ألف البيوت قولوا إن جابر قد صنع لكم سورا أو سورا فحي هلا بكم أما السور فهو الطعام الذي يدعى إليه وأما حي هلا فمعناه عليك بكذا أو ادعو بكذا قاله أبو عبيد وغيره قولوا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضم الناس إنما فعل هذا لأنه دعاهم فجاءوا تبعا له كصاحب الطعام كصاحب الطعام إذا دع طائفة يمشي قدامهم قولوا حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك أي زمته ودعت عليه وقيل معناه بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق الزم قولوا وقتحي من برمتك أي غرفي والقضح المغرفة قولوا لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا أي شبعوا وانصرفوا وقد تضمن هذا الحديث على من أعلام النبوة أحدهم تكسير الطعام القليل والثاني علمه صلى الله عليه وسلم بأن هذا الطعام القليل الذي يكفي في العادة خمسة أنفس أو نحوهم سيكسروا فيكفي ألفا وزيادة فدع له ألفا قبل أن يصل إليه وقد علم أنه صاع من شعير وابهيمة والله تعالى أعلم وأما الحديث الثالث وهو حديث أنس قال بعسني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل طعاما قال فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس فنظر إلي فاستحييت فقلت أجب أبا طلحة فقال للناس قوموا فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت لك شيئا قال فمسها ودع فيها بالبركة ثم قال أدخل نفرا من أصحابي عشرة وقال كلوا وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا فقال أدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم, حتى لم يبقى منهم أحد حتى لم يبقى منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيئها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها يعني بترجع كما كانت كأنه لم يؤكل منها شيء الشرح. وفي أيضا هزان العلمان من أعلام النبوة وهما تكسير القليل وعلمه صلى الله عليه وسلم بأن هذا القليل سيكسره الله تعالى فيكفي هؤلاء الخلق الكثير وفي رواية ساق الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت وأفضل ما أبلغ جيرانهم وفيه أنه يستحب لصاحب الطعام وأهله أن يكون أكلهم بعد فراغ الضيفان والله تعالى أعلم طيب نكتفي اليوم بهذا إحنا نقف عند باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين ها. لو <تصفيق> <تصفيق> أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفاً بدمو له هدي ولخدية خدي على شأنك يعني. مشتفي لحم وخبز.